بوك تو شاي ست اي چتري اربعة وستون <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اربعة <النفي, النفي واحد اس نرزبيرم دومتا أ الكمة لا أفهم الكلممة أ ن زة لا أ الجلة لا أفهم الجلة أ نرز زة لا أ المنى لا أفهم المعنى. لا أفهم المعنى. المعلم المعلم Разбирате هل انت تفهم المعلم هل انت تفهم المعلم Да asgo نعم أفهمه جيدا نعم افهمه جيدا المعلمة المعلمة Разбирате هل أنت تفهم المعلمة؟ هل انت تفهم المعلمة؟ Да, as ya نعم أفهمها جيدا. نعم افهمها جيدا. الناس الناس разбирате هل أنت تفهم الناس هل انت تفهم الناس ني не لا لا أفهمهم بشكل جيد لا أفهمهم بشكل جيد. приятелка الصاحبة الصاحبه الصديقه إيما هل لديك صديقه؟ هل لديك صديقه؟ نعم نعم لدي صديقه نعم لدي صديقه دشتريا الابنه الابنه امتلي دشتريا هل لديك ابنه هل لديك ابنه ني. نعمم. لا ليس لدي ابنه لا ليس لدي ابنه